أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَمْرَى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 إن في ذلك لآيات لكل صبا شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم يَشُومُونَكُمْ شُرَّ الْعَذَابِ وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذ تَعَلَّنَا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا في شك مما تدعوننا إليه مريب لقالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يَلْعَوْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنَّ أَنْتُمْ إلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُنَا أَنْ تَصْدُونَا عَنْ مَا كَانَ يَعْبُدُ أَبَا أُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ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 ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جدار عنيد من ورائه جهنم ويسقع من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره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 فَطَالَمَ ضَعْفَاؤُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهونٌ عَمَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَدْرُنَا آمَالَنَا مِنْ مَحِيضٍ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 والصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا أخلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وَشَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَشَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ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 فجعل الأفئدة من الناس تهوى إليهم ورزقهم من التمرات لعلهم يشكرون. أَقْبَلْنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ.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 ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذرين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 وَبَرَزْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ نَكْرُهُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ يَرْسُلُ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو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 ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاه للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذت يا رأول الألباب